Qul innan ihadani Rabbii ila cirat muistqim dinan qiyam mina Ibrahim hanifu wa ma kan min al mushrikin Qul innan salati wa nusuki wa mahiyay لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا الحديث الذي يرويه حذيفة رضي الله تعالى عنه يخبر عن حال من الأحوال التي يتأكد فيها السواك فالسواك مشروع في الجملة وفي كل الأحوال ولكنه يتأكد في أحوال أكثر من غيرها منها ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمة لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء فالصلاة والوضوء من الحالات التي يتأكد عندها ومنها حال الانتباه من النوم لأن الإنسان إذا قام من النوم يغلب عليه أن يقوم أن تكون رائحة فمه حصل لها تغير، فيناسب حينئذ أن يستاك ومنها أنه إذا أراد أن يقف بين يدي ربه أن يناجيه بالصلاة والدعاء وهاتان الحالتان موجودتان في حديث حذيف هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك فهو يشوص فاه بالسواك أي القائم من الليل لأجل أن يذهب ما حصل من تغير ولأجل أنه الغالب أنه قام ليقف بين إذي ربه ويناجيه بالصلاة والذكر والقراءة فهذا الحديث دال على هاتين الحالتين وقد فسر المؤلف قول الراوي يشوص فاه أن يدلكه يعني يدلك أسنانه بالسواك نعم الحديث الثالث العائش رضي الله تعالى قال باب عن ابو محمد بن حبيب <تصفيق> بن السدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري وما عبد ما اثيواكم رب ليسترني فابدى <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فافقد السيواقه <تصفيق> عما ماض و وما مضى يا اخي ثم بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى لي فما راىك رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه وما على ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع علينا المراوس تعرفكم مقام للذي اعلى سلاما ثم قال وكانت تقول ما بين فاطمتي و داميتي في الوقت ضايقته ينظر اليه وعرف ان هو ليس سواك فقلت اا اقول لك فانا شاورت رأسي ان نعم هذا رب المقارئ لم يسلم نحو مبتدئ الراي ثم ورد المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها وهي تحكي واقعة من الوقائع التي ارتبطت بها ارتبطت بالسواك وهي دالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى في حال الموت وهذا دليل على العناية بالسنن وإن صغرت ومثل هذا أو قريب منه لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وطعنه أبو لؤل المجوسي لعنة الله عليه الذي يعتقد الرافض أنه صحابي وأنه إمام ويتبركون به جاء الناس يزورون عمر رضي الله عنه فكان ممن زاره شاب رآه عمر قد جر إزاره فلما قفل راجعا قال عمر ادعو لي الفتى فجاء الفتى فقال له عمر يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وهذا الحديث في البخاري في قصة وفاة أمير المؤمنين الطويلة وقال عمر هذا وهو في حال الوفاة ومات بعدها فالسلف يعتنون بالسنن ولو كانت صغيرة ولا يقولون هذا قصور لا يعتنى به ويعتنون بالسنن في كل الحالات وإمامهم في ذلك رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم فعايشة تحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهي مسندة له على صدرها يعني مسنده النبي عليه الصلاة والسلام على صدرها حال المريض الذي يحتاج إلى من يسنده في هذه الحالة وكانت هذه الحالة حالة وفاة فدخل أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه على على أخته عائشة ومعها رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة وفي يدي عبد الرحمن سواك قد استاك به فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره يعني أطال النبي عليه الصلاة والسلام البصر في السواك الذي عنده عبد الرحمن ففهمت عائشة رضي الله عنها أنه ربما رغب فيه فقالت أخذه لك فأشار برأسه نعم أشار برأسه نعم فأخذت عائشة السواك وقضمت الفرشاة التي جعلها عبد الرحمن أو عبد الرحمن وأزالتها وغسلت السواك وطيبته وجعلت له فرشاة جديدة بقدمها هي واعطته النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به سواكا حسنا وهذا قولها ما ضأيته استن مثله أي استاك مثل هذا السواك الحسن ثم إنه ما لبث بعد هذا السواك أن رفع إصبعه إلى الأعلى وهو يقول بل إلى الرفيق الأعلى بل إلى الرفيق الأعلى ذلكم أن ملك الموت استأذنه في قبض روحه وخيره بين البقاء وهذا بأمر الله وبين الانتقال إلى الآخرة فاختار الآخرة فرفع أصبعه يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى ثم قضى عليه الصلاة والسلام أي خرجت روحه والطاهرة رضوان صلوات الله وتسليماته عليه ورضوانه على أم المؤمنين عائشة وقالت هي رضي الله عنها كان كانت أو قال عبد الرحمن أو غيره كانت تفخر فتقول مات بين حاقنة وذاقنة أي أن من مناقبها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات مستندا على ظهرها والذاقن موضع الذقن والحاقن إما البطن وإما أعلى منها في التراقي والمقصود أنه مات مستندا إلى, ظهر إلى بطنها وصدرها وهذا شرف لها رضي الله تعالى عنها رغم أنفى الشيعة الذين يتقربون إلى الله بلعنها وسبها والذين يتهمونا بالفاحش يكذبون الله في كتابه الذي برأها ولا أدري أي كفر أكبار من هذا فالشاهد أن هذا الحديث من حديث السواك ودال على فضله من هذا الوجه الذي ذكرته نعم الحديث الرابع عن أبي موسى نشعره رضي الله تعالى عنه قال أبدا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاهل السواك الرابع قال وقال السواك على لسانه فهو يقول قر قر والسواك فيه كأنه يدهون متفق عليه وهذا حديث بموسى الشعري رضي الله عنه أراد المؤلف منه أن يبين أن السواك يكون على الأسنان وعلى اللسان وكما يشوص أسنانه ويدلكها أيضا يدلك اللسان وأطرافه لأن اللسان أيضا تتجمع عليه بعض المواد ويحصل فيه تغير ولهذا من السنة أن تدلك الأسنان واللسان وأبو موسى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يستاك وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم والبخاري أورد قصة ورود بموسى وأنه جاء شافعا لبعض القيسيين أو الشعريين إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الشاهد منه هو ما أورده وجده يستاك ويدلك طرف لسانه ويقول أع لأن السواك إذا ارتفع إلى أعلى اللسان تهوع الشخص من غير إرادة وإنما قال هذا لبيان ضبط الحالة ولنقلها كما هي عليه وهو دال على مشروعية السواك مطلقا ودالا على أن السواك يكون على الأسنان واللسان واستمطت منه مسألة أخرى والإمام البخاري عقد عليها بابا وهي أن السواك أمام الناس ليس مذنما وأظن أن الباب الذي عقده البخاري باب استياك الإمام أمام رعيته فإذا كان الإنسان يستاك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك أمام أبي موسى ومن جاء معه من الشعريين ولم يتوقف عن ذلك دل على أن السواك أمام الناس ليس خارما للمرؤة ولا عيبا غير أن السواك المقصود هو سواك العود أما سواك الفرش الحديثة وما يوضع عليها من معجون فإنه تكثر معه الرغوة وتخرج منه أشياء قد لا يليق أن تكون بحضور الناس لكن السواك العود عود الأراك أو ما شاب ذلك مما كان يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليس في إظهاره أمام الناس عيبا بل إن من من من قلب عند الناس من المفاهيم أنه إذا رأه إنسان يستاك بالعود في مجلس كرهوا ذلك له وأنكروه بينما لو دخن أحد سجارة وسط الناس ما أنكروا عليه مع أن الأول أتى بسنة وأتى بأمر طاهر وطيب ونظيف والثاني ارتكب محرما وأسائل الناس بالروائح وأذاهم والشاهد أن هذا أيضا من أحاديثه شرعية السواب على ما ذكرت وأظن انتهت أحاديثه والسواب اه والله اعلم صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا رسوله